إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَخِذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَرِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأفي السماء رزقكم وما توعدون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 فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 قبل إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون والأرض رشناها فنعمل ما وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِلُوا إِلَى اللَّهِ إِن نِّيلَكُم مِّنْهُ نذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِن نِّيلَكُم مِّن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 وذكر فإن fel innen, المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من vala وما أريد أن يطعمون إن اللَّهُ نَوَّرَ وَالذَّاكُذُ الْقُوَّةَ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُّونَ